لو ليلى ت بزناني ج ص في بلي روكري شقومشان همي ت الحنا السعملشيز أعطف محاسة الزردفوني كل يمحيون ويبطيب ببادها دمويلة رخيومي لحاك دمكس يشوع الصوج ما دينه يقرأ هدولا دينه يكضب كي دعنهم حسده سبر مرونان لحاكيه دوافرعيم تمليك مالاك بالجنعيم وتذبه لعني عمك وذبان בורכתו אדינו עלינו מלאכו אלום פריפה יגובה בורכתו אדינו עלינו מלאכו אלום אשר גידלנו מכל עם ורממונו מכל נושים בוחר בונו וגדלנו בוחר בונו ופוערנו تروا ما يبدلونه من كل عمارة حمده انحلوا ايضانه وقد شمعوا ايضا وهم بيت جاعزوا ادرسينه جابوري عزوه لما عانيه وانحيقا ارلاني في ايضا هذا القديش ماذا ينقر كعر الحمد ونضاش عشوهيم ويقروا همسا كله لشماء ورشي زقوحا وميكو جيجه ورصين شاهيم مشهول بسمو غوريم ومخنانهم كخخاب رقية ويهيو عليهم بقرب طفل ونقباضهم عركوا الأمي דוי פניהם גדו השמש ويقذ <تصفيق> شانو قذو الشدع الحم المهجود الحلين وقرع ادوان وقرع ادوان شمال سهولا وانا علا مي مرحلوهم ويقاربانو <تصفيق> لبنى السناي ويجي شانو لبنى حرق <تصفيق> ويجاري شانو لبنى حييم نو <تصفيق> ينو <تصفيق> مَا عَذِمْ لَسِمْحَا حَجِّهِمْ وَإِذْمَنِيْهِمْ لَسَوْسِنْ أَثِيَمْ حَقَ أَمَّا أَثِيَمْ تَمِكْرُونَ كَيْدَاشْ هَزَّى زَمُونْ حَيْرُثَانُ وَبَاهَوَا مِكْرُونَ كَيْدَاشْ زَاكَدْ لِسِيَعَةِ مِتْرُونَ وَيِيبْ حَرْبِ أَبَيَنْ هَزَّى مِكْوْنَ يَوْمِمْ وَيِي يزمها للمبيع الفلوه مع سوف يجع المسكري ماذا؟ أقول شانو وشانو لهذه هي عاكي باسي أذنو يضحبوا من مصراهيم كورا برزال وفيش انتعصارهم بيوم لاني ياكي بقبلوا على أم المنخوذين برقوسين وعبادوهم بلهم جهلين لاني ياكي بعتعلين السمورة لهابو ونبلع رباد لبني يا نيدو بار وكنmiخ حط برخيت م خني برغ على علىهننو م على ق ش وكمون؟ وهجعان <تصفيق> نزم نزام